وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُلَاء ذَٰكِفِ الظَّلَالِ بَعِيدٍ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 وذكر بآيات الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه ذكروا نعمة الله عليكم إلأن جاكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم وَيُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَذَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاذَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن تكفروا أنتم وماذن في الأرض جميعا فإن الله لغني حن. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا وقالوا ان كفرنا بما ارسلت به وان واننا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم افلا يشك فاطر السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم بكم ما يؤخركم إلى ذا أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان فأتونا بسلطان مبين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 وما لنا الا نتوكل على الله وقد ادانا سبلنا ولا نصبر على ما اذيتونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لا تعودن في ملتنا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 إِنَّ يَشَاءُ يُلْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوهُ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ لَبُعْفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَاعَ فهلأنتم مغنوون عنا من عذاب الله شيئا؟ قالوا لو هدنا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا سواء علينا ذا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محي؟ وطال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، واللوم أنفسكم ما أنا بمصرخكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وما أنتم بمصرخي إن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 تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين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 Jahan nama yuslulha, wabees al-qurar. Wajalulillahi andadal yutilu an sabiin. Qul tmetahu, fa inna ma ciriakum ilan nahr. Qul 'ibadiy aladin amanu yuqim salat, wajumfikun وينفقوا مما رزقناهم سرراً وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاة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 لا الله غافلا عن ما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم لأوم تشخص فيه الأبصار إنما يؤخرهم لأوم 111. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون 112. إنما يؤخرهم لأوم تشخص فيه الأبصار 113. مهطعين مقنعي رؤوسهم 114. لا يرتد إليهم طرفهم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 وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالَ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِ قَالَ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 وبرزوا لله الواهد القهار وبرزوا لله الواهد القهار وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابلهم من قطران وتغشى وجوههم لَيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلاَغٌ هَذَا بَلاَغٌ هَذَا بَلاَغٌ لِلْنَاسِ وَلِلْأُذْرُبِ وَلِيَعْلَمُ عَنْ ما هو اله واحد ولينذكر اول الالباب